اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا مما يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجراها اللهم لا تحرمنا أجراها اللهم لا تحرمنا أجراها برحمتك يا أرحم الراحمين